وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَغْنُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّت كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمَّا أَن نَّجِّيَنَّ مَن فِي الْجَنَّةِ وَالناسَ أَجْمَعِينَ وَقُلْنَا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّكُمْ مُنْتَظَرُونَ وَلِلَّهِ يَغْشَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الاسلام امر تلك آيات كتاب المبين ان انزل الله قرانا عرضه لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا هذا القران بناه الحي لنا اليك هذا القران وان كنت من قدره لمن الغافلين اذ قال يوسف لابيه يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر أنا رأيتهم لي ساجدين